صحيح من بدري والدنيا جميلة بالأمل طال لقيت الفرحة قدامي على وطن الحبيب هل أطأ ؟ Vi sommar i morgon på حيت يا دنيا من ما على احلى من عمري لقيت بقول الشاد على احبابي يناديني صحيت يا دنيا من ما على احلى من عمري لا لا أحباب في نادي وبيغني من المرح نهار أبيض صباح نادي وبيغني من المرح نهار أبيض صباح نادي صباح النور على أهلي صباح النور على صباح الخير صباح الخير صباح الخير ساكن الربيط طرحة ظهور بتغني للفرحة وبين الفل والياسمين تلاقي حلوة حلو الخلى تشوفها تقول ما شاء الله صباح الخير صباح الخير صباح الخير